لا يسمعون حتى زه، وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كلتم تعدون. يَوْمَ نَطْوِي الثَّمَاءَ طَيَّ الثُّنْجُلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ عادِ الذِّكْرِ أَنَّ الطَّيْرَ فِيهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اثنتكم على سواء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 قُل رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ